السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا تحدثنا في الدرس الماضي عن المعرفة وأقسامها والمعرفة ما دل على محدد وهو الضمير والعلم والاسم المبهم اسم الاشاره واسم الموصول والمعرف او المحلى بالالف واللام وما اضيف إلى واحد من الاقسام السابقه وتحدثنا عن هذا وبقي الكلام عن الرسم المصنوع للضمائر صحيح صحيح طيب مصنع ان شاء الله عز وجل في آخر الدرس أما القسم الثاني وهو النكره فهو ما دل على شيء غير محدد قال ابن اجروم والنكره كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الاخر وتقريبه كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس اسم في شائع في جنسه شائع في جنسه يعني لا يصلح لواحد بعين بل يصلح لكل أفراد الجنس لما نقول رجل تصلح لكل ذكر بالغ من بني ادم لا يختص بذلك واحد دون الاخر كذلك لما نقول سياره تصلح هذه الكلمه تصلح لكل دابه يركبها الناس وتعمل مثلا بال المحروقات والجاز او البنزين وما شبه ذلك فتصلح لكل دابه من هذا الشكل لو قلنا كتاب تصبح لكل افراد الجنس بخلاف لما أقول كتابي فهنا خصص ما تصلح لكل افراد الجنس وإنما تصلح لشيء بفرض من الافراد هذا الجنس هذا الفرد الذي اضفته إلى نفسي كتابي وهكذا كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر قال وتقريبه يعني يوضح لك الأمر كيف تعرف النكره من المعرفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرد إذا دخلت عليه وأكسبته تعريفا إذا دخلت عليه وأثرت فيه فأصبح معرفة أما مجرد الدخول فإذا دخلت ولم تؤثر بقي الاسم كما هو على تعريفه او على تنكيره كما سبق معنا اسم فضل حارث عباس هو علم معرفة فتدخل الالف واللام عليه ولا تؤثر لانه في الاصل معرف فهذه الالف واللام تدخل حليه زينه لهذا لاسم لا تؤثر فيه تعريفه كذلك لو دخلت على كلمة ضارب او مضروب الضارب او المضروب هذه الالف واللام لا تؤثر فيه تعريفه بل يبقى على تنكير حتى وان دخلته الالف ولا. إذن قوله ما صالح دخول الألف يعني يقصد به أنها تكسبه التعريف تكسبه التعريف أما إذا كان معرفة قبل دخولها فهذا لا نقصده إذا كان نكر ودخلت عليه الألف واللام وبقي على تنكيره فهذا لا يدخل معنا كل من شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس بغير الألف واللام رجل تصلح كما قلت لكل أفراد الجن فرس تصلح لكل أفراد الجن بخلاف لو قلنا زيد زيد هذه تصلح لكل رجل لا هناك من اسمه زيد وهناك من اسمه محمد او احمد او بكر او او الى اخره فزيد هذه لا تصلح لكل أفراد الجنس وإنما تدل على شيء محدد من هذا الجنس فما دل على محمد على محدد فهو معرفه وما دل على شائع في جنسه أي غير محدد فهو نكره كلامه واضح واضح طيب. وهذا ذكرت في الدرس الماضي ان ليس كونه معرفة أنه يدل على محدد بعينه هناك أعرف المعارف كما قلت اسم الجلالة الله هذا أعرف المعارف يليه في التعريف العلم الواحد لو قال انا لا شك أن أنا في التعريف أقوى من زيد لأن أنا تدل على محدد بعينه لا يشاركه غيره أما زيد فهناك عشر أو عشرون ولكن فيها تحديد فيها تحديد فلذلك هل المعارف كلها في درجة واحدة؟ لا أعرف المعارف الله ثم الضمير ثم المضاف الى الضمير ثم العلم واضح والمضاف الى العلم نعم شيئا فشيئا طيب أعرف المعارف, المعارف الله فلمآ ثم الضمائر الض ثم الاعلام ثم الايه الاعلام الضمائر الاعلام اسم الاشاره اسم الموصول المعرف بالآلف واللام، ثم المضاف إلى ما سبق. إلا المباص إلى الضمير، فإنه يأخذ حكم الضمير. المباص إلى الضمير يأخذ حكم الضمير في التعريف. نعم. لو سنيت العلم لو سنيت العلم أصبح نكره ها ليه لماذا كونك تسني إذن منه أفراد كونك سنيت زيد فقل زيدا فقلت زيدا إذن هناك زيد وزيد وإذا قلت زيدون هناك زيد وزيد وزيد صحيح إذن أصبح غير محجب أي زيدين من الزيدين شاع الآن في من يقال له زيد فتقصد أي زيد إذا معك مجموعة من الناس كل واحد اسمه زيد فتقول حضر زيدان زيدان من الزيدين إنما حضر الزيدان آل زيدان هذا تعريف نعم لا لو قلت حضر زيدان هذا تفهم منه أن أي زيدين وهناك زيدون آخرون كثيرون بخلاف حضر زيد زيد الذي أعرفه أنا وأنت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 من أفراد الجنس بل يصلح لإطلاقه على كل واحد على سبيل البدل يعني ليس الجميع تقول لهم رجل إنما كل فرد من هؤلاء تقول لهم رجل إنما الجميع يعني خمس رجل ورجل ورجل, ورجل تقول لهم جميعا رجل وإلا تجمع فتقول رجال أو هذا إيه يعني قالوا فيه إيه على سبيل البدل يعني هذا هذه الكلمة تصلح لواحد من هذا الجن كعلى على جهة الإفراد لا على جهة الجمل. بعد الكلام عن النكره والذي دع ابن اجر الروم أجروم الكلام عنها أنه تحدث عن النع. والنعت يتبع المنعوت في تعريفه وفي تنكيل فاستدعاه ذلك إلى الحديث عن النكره والمعرف ثم عاد بعد ذلك إلى التوابع فتحدث عن تحدث عن العقل سبب ذكره للتوابع هو أنه كان يذكر المرفوعات فتحدث عن الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر، فتكلم عن النواصخ كان وإنا والضنة، ثم تحدث عن التابع للمرفوع، فتحدث عن النعت، ولما كان النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره، تحدث عن المعرفة والنكره، ثم عاد إلى الكلام عن إيه؟ عن التوابع ليكمل الكلام عن المرفوعات واضح. حروف العطف قال ابن اجروم وحروف العطف عشره وهي الواو والفاء ثم واو وام واما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع حتى في بعض المواضع قوله حروف العطف حروف جمع كثره و يدخل في الكثره فهذا كلام المنبذ والعطف لغة عطف مال ومنه العطف القلبي ميل القلب إلى المعطوف عليه أما اصطلاحا عند النحاه العطف هو اتباع ما بعد حرف من حروف العطف لما قبل ذلك الحرف في الحكم حكم الاعراب تابع المعطوف تابع ياتي بعد حرف من حروف العطف يتبع المعطوف عليه في الاعراب قوله عشرة بفتح الشين بفتح الشين إذا كان العدد عشرة مفردا فشينه مفتوحا حضر عشرة رجال وعشر نسوه إذا كان العدد عشرة مفردا مؤنثا فشينه مفتوحا أما إذا جاء مذكر فشينه ساكنه عشر نسوة وعشرة رجال تلك عشرة كاملة لفتح الشين أما إذا ركب فإذا كانت فيه التاء فشينه ساكنه وإذا كان من غير التاء فشينه متحركه إني رأيت أحد عشر كوكبا. إن عدّة الشهور عند الله إثناء عشر شهرا. عليها تسعة عشر إذا تشين. أما إذا كان فيها ساء وهي مرتبة فأشين ساكنة. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. واضح. إذن العدد عشرة. إذا أفرد أي لم يركب فشينه مفتوحه بالتاء شينه عشرة نعم شينه مفتوحه مع التاء وساكنه من غير التاء عشرة رجال وعشر نسوة إذا ركب العدد كان بالضبع واضح كلام مش واضح خالص بنتكلم عن ايه عن الشين في العدد عشر هذا العدد قد يفرد وقد يركب كيف يفرد يعني يأتي مفردا كيف يركب مع الواحد مع الخمسة مع التسعة 11 19 عشر. عشر. هذا يقل له عدد ايه مركب اذا افرد قد تلحقه التاء وقد لا تلحق فإذا لحقته التاء وهو مفرد فتحت الشيء لم تلحقه التاء وهو مفرد سكنت الشيء المثال اشتريت عشرة أقلام وعشرة راتات وضح عشرة وعشرة اذا ركب بالضبط مع التاء تسكن ومن غير التاء تفتح احد عشر اثنى عشر من غير التاء تفتح مع التاء تسكن اثنتا عشر هل اعيده مره اخرى هذا يحتاج درسا منفردا خلاص اكتبه عندك ويذكر في حينه <تصفيق> إن عشنا تركيب يعني العدد عشر ركب مع الواحد مع الاثنين مع الثلاثة أحد عشر إحدى عشرة حتى. لا أنا ما أتكلم الآن عن العدد وتركير العدد وتانيث أنا قلت لك القاعدة العامة كلمة العشر تأتي مفردة وتأتي مركبة الشين فيها تفتح وتسكن. متى تفتح ومتى تسكن هذا الذي أذكره؟ إنما متى نقول 11 عشرة أو أحد عشره هذا في درس العدد. إذا ركب العدد 10 يعني الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر إذا كانت في العدد التاء المربوطة سكنت إحدى عشرة إثنة عشرة ثلاثة عشرة يسكن ولا الشين يسكن الشين وإذا حذفت فتحت الشين أحد عشرة إثنى عشرة ثلاثة عشرة تسعة عشرة وهكذا واضح الذي دعاني لذلك أن أحد الصبية كان يقول إثناعشر ثلاثة عشر وأربع عشرة خمسة عشر ستة عشر هو سمعها من ال من المدرسة في الحضانة فقلت له كذا ولكن يسمع كلامها ولا يسمع كلامي مع اني أبوه خد بالك مطرب الحي لا يسمع احنا بقى نخليها شرعيه شويه نقول ها استاذ البيت لا ينفع طيب قال وحروف العصر عاشره. عشرة هنا مركبة لمفردة مفردة فيها تاء فيها تاء إذن تحرك الشي من غير التاء تسكن الشي خلاص معك قوله تعالى تلك عشرة كاملة عشرة بالتاء إذن من غير التاء تسكن طب إذا ركبت بب بب فيها تاء تسكن الشي من غير التاء تفتح الشي قال وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع قسم النحاة العط إلى قسمين ما يقال له عط بيان وما يقال له عط نسق عطف بيان وعطف نسق درسنا النعف عطف البيان مثل النعف ولكنه جامد اسم جامد غير مشتق غير مشتق لما لما نقول حضر محمد الكريم الكريم نعف إنما في قول تعالى ويشقى من ماء صديد صديد يعني تدرس على أنها نعف من باب التيسير وإنما هي عط بيان من شجرة مباركة زيتون مباركة نعف وزيتونه يقولون نعف إنما الصواب أنها عط بيان تابع جامد مثل النعف فدعك منه الآن وسيأتي تصل عنه فيما يأتي بعد ذلك في المراحل القديمه إذن الله أما عطف النسق النسق عط على علس في إعراضه تعطي اللاحق حكم السابق في الإعراض في رفعه في نصبه في جره هكذا هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة أحد الحروف العشرة هذه الحروف هي الواو والواو تأتي لمطلق الجمع مطلق الجمع معنى مطلق الجمع انها تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم دون ان توضح اي ترتيب لما تقول حضر محمد واحمد في هذا الكلام انت تسند الحضور الى كليهما الى محمد واحمد كليهما هل حضر سويه او احدهما سبق الاخر هذا لا نفهم من الواو قد يكون محمدا قد يكون محمدا حضر اولا قد يكون احمد حضر اولا وقد يكون الاثنان حضرا مع المهم أننا نثبت الحكمة للاثنين دون مراعاة دون ذكر الترتيب واضح قال الواو وأقول وهي لمطلق الجمع نعم لا قد قد تقدم الاعتراض أنك تحب محمدا أكثر او تقدم لاعتبار اخر وهو ان محمدا اكبر او انتظارك لمحمد اشد من انتظارك لاحمد او كنت تنتظر محمدا فلما ذكرته مع ان احمد حضر قبله ولكن انت اذا التقديم له اعتبارات تقديم للاهميه لكبر السن الى اخيره وحمل عليه قول تعالى إني متوفيك ورافعك إليك متوفيك ورافعك إليك فمن العلماء قال التوفي هنا التوفي الموت توفي الموت طيب يميته ثم يرفعه قالوا هنا الوولى تفيده الترتيب رفعه وبعد ذلك ينزل في آخر الزمان ثم يموت كما مات غيره من النهر عيسى عليه السلام, عليه السلام. واضح, واضح. هنا الواو لا تفيد ايه ترتيلا طيب واذا قلنا ل... اننا نجمع الكلام على ظاهره فالوفاه اولا ثم الرفع ثانيا الوفاه هنا بمعنى القبض متوفيك اي قابضك من الارض بروحك وجسدك فهو عيسى عليه السلام في سماء حي وينزل في آخر الزمان. طيب إذا الواو تفيد مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب بحال من الأحوال إلا بقرينة قرينة شرعية قرينة عقلية قرينة لغوية هذا خارج عن الواو هذا خارج عن الواو. طيب الحرف الثاني الفاء والفاء للترتيب والتعقيب ترتيب أي أن الأول حدث ثم حدث الثاني والتعقيب أي أن المهلة الزمنية بينهما مدة يسيرة مهلة يسيرة حدث عقبه مباشرة للترتيب والتعقيد فإذا قلت جاء محمد فأحمد إذا الذي جاء أولا هو محمد وجاء وراءه بسرعة دون فترة زمنية طويلة جاء أحمد طبعا من في علم البلاغة فالتاتي الفاء مكان ثمه مكان ثم وهذا لمعاني بلغي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحو هل المرعى يخرج والسرعة يتحول إلى غثاء هشيم أسود متحطم ولا ينمو ويكبر ويزهر وبعد ذلك يبدأ يصفر شيئا فشيئا حتى يتحطم هذا يحتاج إلى شهور هذا يحتاج إلى شهور ولكن لمعنى بلاغ قصر عمر الدنيا او أن الناس تعودوا على ذلك يزرعون ويحصدون وينتظرون متى الحصاد ففيه معنى السرعه إذا هذا معنى ايه بلغ معنى بلغ نفس القضيه في قول تعالى فجعلنا العلقه مضغه مع أنه يمكث أربعين ولكن هذا الاعتبار معنى بلاغي وهو شوق الأمي متى تلد مثلا شوق الأبوين متى يكون عندهما ولد يعني يريد يريدان أن تسرع الأيام حتى يكون الولد بين حضميهما مثلا معنى بلاغي فالشاهد من الكلام ان الفاء تأتي للترتيب و التعقيد قد تخرج عن ذلك كما قلت لمعنى بلغ الحرف الثالث ثم ثم وثم يأتي للترتيب والمهلة والتراخي يعني الأول أسبق ولكن بين الأول والثاني مهلة زمنية طويلة وهذا الطول نسبي يرجع فيها ايضا للمعاني الله المعاني التي يريدها المتكلم المعاني التي يريدها المتكلم يعني مثلا يقول حضر محمد ثم احمد هذا الكلام على ظاهره الحضور اسندناه اولا لمحمد وبعد مدة زمنيه ساعه وأكثر جاء جاء احمد مدة زملية ممكن قد يكون اتى بعد ثواني ويعبر عن ذلك بثم لانه كان ينتظره بشوق شديد فمرت عليه الثواني كالايام فعبر عن هذا المعنى فقال ثم مع انه اتى بعده بثواني واضح الكلام, الكلام. طيب إذن ثم تاتي للترتيب والمهل هذا الاصل فيه تخرج عن هذا المعنى هذا علم البلاغه الحرف الرابع او او واو تفيد التخيير او الشك التخيير او الشك والتخيير على اصله إما, إما التنوع, التنوع وإما إما إما إما إما إما <تصفيق> يعني الإباحة أو التخليل فمثلا أحمد قال ماذا تشرب ماذا تشرب تقول له إيه اسمع شايا أو قرفه هذا إيه يخير بين هذين الامرين أقوله يعني في العربين إيه اقول أقول عنه في العربين الله أعلم الله اتعال اصمع شايا أو حلب هذا إيه دخير طيب ها؟ الله نستعنى أي حاجة مش قضية طيب لما أقول تزوج هندا أو أختها هو لو أنا قلت لا أسمع شايا أو حلبا يجوز أن يصنع لسمي والله حرام يجوز طيب تزوج هندا أو أختها هذا التخير هنا على بابه يعني هذه او تلك ولا يصح الجمع بينهم كونه لا يصح هذا يرجع إلى الشر يرجع إلى الشر أقول لك مثلا اكتب رساله او برقيه اكتب رساله او برقيه هذا تخيل اباحه هذا او ذاك اما في الشك فإذا كان المتكلم يشق في أحد الشيئين يقول مثلا شربت شايا أو قهوة ولا يرث شربت شايا أو قهوة فهو هنا شك فذكر أو لتفيد الشك وضح الحرف الخامس هو أم وأم تأتي بعد همزة الاستسهام أم هذه تأتي عاطفة بعد همزة الاستفهام سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذر يعني يستوي الامراه انذرت اانذرت أم لم تنذر فام هنا عاطفة ولا بد ان تسبق بهمزه الاستفهام إنما لو سبقت بهل فتاتي بالباء او وليس بأم هل ذاكرت النحو او الفقه لا تقل هل ذاكرت النحو ام الفقه متى تاتي ام مع همزه الاستفهام للتعيين تعيين واحد من اثنين واضح ام حرف عطف كما راينا مثلا احفظت ايات ام احاديث احفظت همزه استفهام احفظت ايات ام احاديث فام هنا جاءت لتعيين واحد من اثنين وهي حرف عقل السادس من هذه الحروف هو أما هو اما اما وهذه الكلمة من النحات من أنكر كونها حرف عطف من النحاة من أنكر أن تكون حرف عطف هي حرف تفصيل من من يقول تفصيل وعطف من من يقول تفصيل دون العطف الشرط في كون إما حرف عطف أن تسبق بمثلها ان تسبق بمثلها فقوله تعالى فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء سبقت اما باختها فاما منا واما فداء فاما منا بعد واما فداء من النحاس من انكر كونها حرف عص كما قلت وقال هي حرف تفصيل وفقط والعطف هنا بالواو وليس بإم يعني فإما منا بعد وفداء فالواو هي العاطفة وليس إم هذا الحرف الذي هو إما الثانية فهذا للتفصيل والخلاف هذا ما نتصرف إليه الآن وقد تأتي للمعنيين السابق السابق ذكروهما في او الإباحة أو التخير يعني مثلا تزوج هندا تزوج إما هندا وإما أختها هنا تخير لا صح أن تجمع بين لسنتين ذاكر إما النحو وإما الفقه يصح صح أن تجمع بين الأمرين مع فهي تاتي للتخيير او الاباحه كما سبق بيان ذلك مع او الحروف الثلاثه التاليه بل ولا ولكن هذه أحرف عطف احرف عطف بشرط ان تعطف مفردا على مفرد ما تعطف جملة على جملة ولا شبه جملة وإنما تعطف اسما مفردا والأمر الثاني أنها تثبت الحكم لواحد من الاثنين تثبت الحكم لواحد من الاثنين إما المعطوف وإما المعطوف عليه إذا هي هذه الأحرف الثلاثة لا تثبت الحكم للاثنين معا مثلا حضر محمد لا احمد حضر محمد لا أحمد هنا اسندنا الحضور إلى محمد ونسيناه عن احمد تقول ما حضر محمد لكن احمد هنا اسندنا الحضور الى احمد ونسيناه عن محمد نقول لا تصاحب الاشرار بل الاخيار إذا هنا تكون المصاحبه للابرار وتنفى عن الاشرار إذن هذه الأحرف الثلاثه لا تثبت الحكم للمعصوف والمعصوف عليه معا وإنما تثبته لواحد وتنفيه عن الاخر لا تأتي لإثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها كما قلت انا مسلم لا يهودي مثلا داود يقول عن نفسه أنا داود لا عمرو صح إذن أثبت كونه داودا ونفى كونه عمرا داودا بالتنوين داود بس يقول في الشعر يقول صرفه في الشعر لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها أما لكن فهي ضد لا تقرر الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها تقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين لا أصاحب الأشرار لكن الابرار تثبت الحكم وتقرره لما بعدها وتنفيه عما قبلها الحرف لا يسبق بإثبات تقول ايه احب الابرار لا الاشرار جمل مثبته مع لا اما الحرف لكن فيسبق بنفي او نهي لا اصاحب الاشرار لكن الأخيار هنا نفس وأقول لك لا تصاحب كاذبا لكن صادقا لكن صادقا تلاحظ معي أن المعطوف والمعطوف عليه اسمان مفردان صادق كاذب ومختلفان متغايران في الحكم متغايران في الحكم يعني مثلا صح ان تقول محمد تلميذ لا ذكر هذا ليس فيه تغير صحيح لأن كلمة تلميذ تدل على الذكور قل ليه لا بد أن يتغير المعطوف والمعطوف عليه فيه في الحكم واضح قل ايه سيد سيد يا هذا وري يا الشيخ انت صاحب الحائط نعم انت نكمل العطف بالاحرف الثلاث لا وبل ولا تعطف اسمين مفردين ومتغايرين في المعنى ومتغايرين في المعنى واضح ماشي لا تسبق بإثبات لكن تسبق بنفي أو نهى. لا تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عمه بعدها لكن تقر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عمه قبلها طيب طيب لو قلنا لا تصاحب الأشرار ولكن الأخيار العطف هنا بالواو ولكن حرف جيء به لتوكيد العطف إذن أنت ما عطفت بلاك ولكن عطفت بالواو وضح طيب الحرف الثالث من هذه الثلاثه هو بل وهو قريب من لكن يسبق بنفي او نهي ويثبت الحكم لما بعده وينفيه عما قبله نعم يجوز ان يأتي حرف عط يجوز هو لكن هنا ليس حرف عط هو حرف السدراس وإنما جيء به لتوكيد الكلام لتوكيد الكلام نعم حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب للاستدراك وتوكيد العقل قلت ان الحرف الثالث من هذه الاحرف هو بل ويسبق بنفس او نهي ويقرر الحكم لما بعده وينفيه عما قبله كما في المثال ما ذاكرت النحو بل الفقه يبقى إذن انت ذكرت الفقه نفينا المذكره عن النحو اثبتناها للفقه واقول لك لا تذاكر النحو بل الفقه هذا نهج واضح السلام الحرف الاخير وهو حتى حتى هذا الحرف يأتي فينصب المضارع بعده حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله نعم فحتى ينصب المضارع بعده ويأتي حرف جر سلام هي حتى مطلع الفجر ويأتي حرف عط يأتي حرف عط بشرط أن يكون ما بعده جزءا مما قبله أن يكون ما بعد حتى جزءا مما قبلها أي أن المعفوفة جزء من المعفوف عليه. جزء من المعصوف عليه تقول مثلا طالب مهمل استهزأ بي الناس حتى المهملون حتى المهملون المهملون جزء من الناس حتى المهملون استهزأوا بواحد من بني جنسه مهمل مثله طيب. طيب. طيب. طيب. تقول, تقول اكلت السمكه حتى راسها حتى راسها, حتى رأسها. يعني, يعني... يعني... ها؟, ها ها ها ياكل بضمير زن عند زم في الاسفل اذن الراس والذيل الكل إيه؟ ما أقول نعم نعم, نعم. يعني لو بدأ من الزيل ولم يأكل الراس سيقول أكلت السمكة حتى رأتها بالكاسر وإذا كانت جاره فليس ما بعدها جزءا مما قبلها فالأكل وقع على كل السمكة إلا الراس إنما عاصفة ما بعدها داخل فيما قبلها أنا أظن مثال السمكة هو واضح جدا إنه تعلق بالأكل تعلق بالأكس. كما كان مثال الشاي والله أعلم قال ابن أجر الروم فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصب أو على مخفوض خفض أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر إنما يعني هذا للتعليم إنما لو قلته لغة نقول قام زيد وعمر تقف بالسكون ورأيت زيدا وعمرا وعمرا بالنص ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد هذا الكلام الذي مثل به اخيرا فيه نظر لان هو يريد أن يمثل لفعل مجزوم معصوف على فعل مجزوم فهنا الفعل يقعد ليس مجزوما بالعصف وإنما هو مجزوم بلم انما لو قال زيد لم يقم ويقعد إذا ما قام وما قعد هو في في, في حالة بين هذا وذاك بين القيام والقعود او لو قلت مثلا لم يذاكر محمد ويكتب واجبه هذا عط جزمت الفعل يكتب على الفعل يذاكر وكلاهما مجزوم أما الأول فمجزوم بلم والثاني مجزوم لأنه معفو واضح هذا عن حروف العطف العشرة وكلام النحات فيها واضح نعم أأسمع لك شايا او قهوه هذا ليس للتعيين هذا ليس للتعيين انما للتخيير او للاباحه انما التعيين يعني واحد من اثنين لو قلت له اصنع لك شايا او قهوه اذا أنت ما تريد تعيينا لو قال لك اصنع وسكت فتصنع ايه إثنين. إذن ليس هنا تعيين نما لو أنت قلت لو أصمع لك شايا أم قهوة أه؟ إذن انت تخيره بين واحد من الاثنين تريد منه أن يعين لك واحده واضح؟ هل فيما ذكر كلام؟ بعد هذا الكلام الحلو كلام؟ نعم نعم؟ لماذا شبعان مثلا شبعان, <تصفيق> شبعان, شبعان <تصفيق> ولا جواج ولا لا يحب <تصفيق> طيب حتى العاطفة تعطفوا ما بعدها على ما قبلها بشرط أن يكون ما بعدها داخل في حكم ما قبلها جزء منه وداخل في الحكم كما قلت مثلا في المثال طالب مهم. فتقول ايه يقول هو استهزأ بي الناس حتى المهملون استهزأ الناس بي حتى المهملون المهملون جزء من الناس ودخل معه في الحكم فكذلك هم مع انه واحد من بني جنسهم صحيح نفس الكلام السائر حول مثال السمكة أكلت السمكة حتى رأتها من نصر فالرأس هنا دخل في حكم الأكل أكل. مع الكل واضح فحتى تكون عاطفه إذا أدخلت ما بعدها فيما قبلها في الحكم والشرط الآخر أن يكون جزءا مما قبلها ليس منفصلا. يعني تقول استهزأ بي الناس حتى الحمار لا يصح في لغة العرب لان الحمار ليس جزءا من الناس واضح والله سبحانه وتعالى أعلم